مصطفى فلت نعمه ببات حي ترنم احلى ال ورا طه حبيبي صلوا عليه يا مصطفى فلت نعمه ببات حي تَرَنَّمُوا بِالمصطفى فَلْتَنَعَمُوا بِمَدحِهِ تَرَنَّمُوا أحلى الوَراتاها حبيبي صلوا عليه المصطفى فَلْتَنَعَمُوا بِمَدحِهِ بدينا صلو صلوا عليه هو رحمه للعالمين واجل لكل المرسلين الصادق الوعد الامين صلوا عليه وعلى رسول الله, الله خير عبادي احلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا فولا نا يا ساعدنا يا شتقلق يا هو بنا صلوا على رسول الله خير عبادي آه آه احلى الورا صلوا عليه المصطفى فلتنعمه ببات حيته ورنم احلى الورا طال حبيبي sallu alaihi bi muhammadin qalbi adaa ya rabu famn bil liqa min hawdi arju rtwa dayna يا عبادي صلوا على رسول الله خير العباد